ما ننسخ من آية أو ننسها بخير أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما Am tereyiz an kama su ilamusamın. Qabl. دليل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وضَكَثِيرُ أَهْلِ الْكِتَابِ كم من بعد إيمانكم كفّارا، كفّارا تبين له الحق بعفو Inna Allahu ala kulli اَمَا تُقَدِّمُونَ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَوْ نَصَارًا Olay! ولا خوف